مناجأة القرآن جمع سيدنا عثمان بلواية سيدنا علي كرم الله وجهه انتخاب من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم القيم يا من جعل الأرض فراشا والسماء بنا وأنزل من السماء من فأخرج به من الثمرات يا من خلقنا ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يا من علم آدم الأسماء كلها ثم عراهم على الملائكة يا من له ما في السماوات والأرض إذا قطى فإنما يقول له كن فيكون يا من؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين يا حبي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم انتخاب من سورة آل إمران بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم يا من أنزل الفرقان إلا حق مصدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل يا من لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحال كيف يشاء لا إله إلا هو العزيل يا من مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعذ من تشاء وتتن من تشاء بيلك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج العين من الميت وتخرج الميت من الحين وترجق من تشاء بغير حساب يا من صفاء آدم ونحن وآل إبراهيم عمران على العالمين يا من يغفر لمن يشاء ويعذل من يشاء والله غفور رحيم يا من يحب المحسنين يا من عنده حسن الثواب انتخاب من سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يضغي من مفقال ذرة وإن تك هسنتين يغاعفها ويؤتي من لبنه أجراً عظيماً يا من له ما في السماوات والأرض وكان الله غنياً حميدا انتخاب من سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا من يحكم ما يريد يا من أنزل التوراة فيها مدى يحكم بها النبيون النبي أسلم يا من يدار مأسود يوفق كيف يشاء يا من له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير انتخاب من سورة بسم الله الرحمن الرحيم يا من, من؟ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ هَادِيًا يَعْلَمُ سِرَّ وَجَهْرًا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ يَا مَنْ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَا مَنْ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط ورقة إلا يعلمها ولا عبة في ظلمات الأرض يا من؟ هو أسرع الحاسبين يا من؟ قول الحق ولعو الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير يا فَانِى كُلَّ اصْبَاحٍ وَجَالًا لَّيْلٍ سَكَنَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ يَا مَنْ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ وَلَئِن مَّرَّتْ بِهِ أَشْهُهُ الْمُجْرِمِينَ انْتِخَابٌ مِنْ سورة بسم الله الرحمن الرحيم يا من حرم الفواعش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبني بغير الحق يا من خلق السماوات والعرض في ستة أيام ثم السماء على العرش يا من له الخلق والأمر تبارك رب العالمين يا من تجلال الجبل وجعله دكال انتخاب من سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يا من يحق الحق بكلماته ويغضى دابر الكافرين يا مهن الكيد الكافرين انتخاب من سورة الطولة بسم الله الرحمن الرحيم يا من سبحانه عما عم يشركون يا من نصر نبيه إذ أخرجوا الذين كفروا يا من يقبل التوبة عن باذه وياكل صدقاته والتوافر الرحيم يا من اشترى من المؤمنين فسمم لهم له من الجنة يا من تاب على النبي والنهاجين والأنصار يا لا إله إلا أنت العظيم انتخاب من سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش لدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ابنه يا من جعل الشمس ضيا والقمر نوره وقطره منازل لتعلم وتد السنين والحساب يا من له العزة جميعه والسميع العليم يا من يحكم فهو خير الحاكمين انتخاب من سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم يا من يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يا من خلق السماوات والأرض فيه ستة أيام وكان عشه على الماء يا منهو على كل شيء حفيظ يا قليب يا نجيب يا منهو أخذ القرآن وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يا منهو له غير السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله انتخاب من سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم يا من يصيب برحمته منشاء لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون يا من يصيب برحمته من يشاء لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون يا من لطيف لما يشاء إنه الحكيم يا من لا يرد دَأْسُهُ عَنِ القوم الْمُشْرِمِينَ انتخاب من سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم يا من رفع السماوات غير عمد ترونها ثم استوى على الأرش يدبر الأمر يفصِّل الآيات يا من مدَّ الأرض واجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيق الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغين وشهادة كبير المتعان يا من قري إباده البر خلف الظماع ويشمس حابة يا من يسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعيقا فيصيب بها من يشانه وهم يجادلون في الله وهو شهيد يا من بذكره تطمئن القلوب يمحو الله ما يشاه ويفبت عنده قم الكتاب يا من يحكم لا معقبا لحكمه وهو سريع الحساب انتخاب من شورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق السماوات والأرض الحق إن يشأ يبهدكم ويأتي بخلقهم جديد. وما ذلك على الله بعزيز وين تعدون نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر ربي جاعلي قيمه الصلاه ومن ذريتي ربنا دعاء. ربنا يوم يقوم الحساب انتخاب من سوره الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا من جعل في السماء من يا من أتى محمدًا صل الله عليه وسلم سبعًا من المثالي والقرآن العظيم انتخاب من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم يا من بنزل الملائكة بالروح من, من أمره على من يشاء من عباده يا من يسجد له ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه بهم لا يستكبرون الله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله يا من يا امر بالعدل والاحسان وايثاء بالقرب وينها عن يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَبَكَّرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ انتخاب من سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم يا من؟ أسرار عبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يا من؟ سبح لهم السماوات السبع والأروى وما فيهم يا من فضله بعض النبين على بعض وتنادوه ذبورة يا من كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم ألا كثير من خلقه تطيله يا من يبعث محمد عليه الصلاة يوم القيامة. مقاماً محموداً يا من أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً يا من لم يتقذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وتكبره الله أكبر انتخاب من سورة الكه. بسم الله الرحمن الرحيم يا من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عماجات يا من لا يشرك في حكبه أحدا يا من من على ذي القرنين وآتاه من كل شيء سببا انتخاب من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ارسل بوحه الى مريم فتمثلناها بشرا سميا يا من نادى موسى من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا يا من رفع ادريس مكانا عليا انتخاب من سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم يا من خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ عُلَا الرَّحْمَنُ وَلَمْ يَرْشُدْ سَوَاكَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى يَا مَنْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخَفَا يَا مَنْ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا إِذْ حَوْمَ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءَ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم يا من يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يا من له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يا من خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يا من يضع النزال بالقسم فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا انتخاب من سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يَا مَنْ بَوَّأَ بِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِيَا لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَضَحِّرْ بَيْتِيَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَا مَنْ أنزل من السماء ماء فتسبع الأرض مخطرة إن الله نطيف خبير نعم المولى ونعم النصير انتخاب من سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم يا من يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العشر الكريم يا ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين انتخاب من سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بضه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يا من هو كل شيء عليم انتخاب من سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم يا من نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا يا من أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا يا من خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا يا من جعل الليل والنهار غرفةً لمن أراد إن يتذكر أو أراد شكوراً انتخاب من سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم يا من أنبت في الأرض من كل زوج كريم يا من ألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يا من أزف الجنة بالمتقين وبرزة الجحيم للغاوي يا عزيز يا رحيم يا رب الروح الأمين انتخاب من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم يا من يخرج لخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تقولون وما تعملون يا من جعل الأرض قررا وجعل خلالها نهرا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا يا من يجيب الموضر إذا دعاه ويكشف السوء ويهدي في ظلمات البر والبحر يا من أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون انتخاب من سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم يا من يمنه على الذين استوعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارفين يا من على قلب أم موسى لتكونا من المؤمنين يا من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون انتخاب من سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو أعمل لما في سجون العالمين يا من نجى روحا وأصحاب السفينة وجعلهم آية يا من هو مع المحسنين انتخاب من سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم يا من له الأمر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم يا من يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهل عليه وله المثل على في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم انتخاب من شورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم يا من أسبغ علينا نعمه ضائرة وباطنة يا من يمتع قليلا ثم يضطره إلى عذاب ظليل يا من عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام انتخاب من سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم يا آله الغيب والشهادة العزيز الرحيم يا من أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من انتخاب من سورة الأحساب بسم الله الرحمن الرحيم يا من يقول الحق وهو يهت السبيل يا من رده الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا يا من أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا يا من لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا انتخاب من سورة سبب بسم الله الرحمن الرحيم يا من له الحمد في الآخرة يا من يأسده رزق من يشاء ويقدر وهو خير الرازقين انتخاب من سورة فاطر بسم الله الرحمن الرحيم يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من كان يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يا عليم يا قدير انتخاب من شورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الأزواج كلها مما ثمت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون يا من قدر القمر منازل حتى عادك الورجون القديم يا من يحيي الإظام وهي رميم انتخاب من سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم يا من زيننا السماء يا بزينة الكواكب واحدة من كل شيطان مالد يا من من على موسى وهارون ونجاهما وقومهما انتخاب من سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم يا من سيّلنا السماء الدنيا بزينة الكواكب واحطاً من كل شيطان مالد يا من على موسى وهلرون ونجّيناهما وقومهما من الكرب العظيم يا من سبقت كلمته لعباده المرسلين انتخاب من سورة صار بسم الله الرحمن الرحيم يا من صخر لداود الجبال سبحنا معه بالعشي والإشراق يا من آتا داود الحكمة وفصل الخطاب يا من سخر لسليمان الريح تجري بأمره وقاء حيث أصاب انتخاب من سورة الغمر بسم الله الرحمن الرحيم يا من يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا من له الأرض جميع قبلته يوم القيامة والسماوات مطبيات يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون انتخب من سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد لا إله إلا هو إليه المصير يا من يا لمقاينة لعيوني وما تخف الصدور انتخاب من صورة فصلة. بسم الله الرحمن الرحيم يا من أضاءنا سبع سماءات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها يا من هو ذو موفرة وذو عقاب ناليم يا من هو بكل شيء محيط. انتخاب من سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم يا من ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الملي الحميد. يا من يخرج ما يشاء يهب لمن يشاء إناثه ويهب لمن يشاء الذكور انتخاب من سورة الظروف بسم الله الرحمن الرحيم يا من رفع عباده بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمته خير مما يجمعون يا من يسمع سر ببابه ونجواهم بلاء ورسلنا لديهم يكتبون يا من هو في السماء الله وفي الأرض الله وهو الحكيم العليم انتخاب من سورة التقال بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو يحيي ويميت ربنا ورب آبائنا في الأولين يا من نجّر فني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليً من المسرفين انتخاب من سورة الجافية بسم الله الرحمن الرحيم يا من سخر لعباده له ما في السماوات وما في الأرض جميعا يا من آتا فني إسرائيل والحكماء والنبوة ورزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين يا من له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم انتخاب من شورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم يا من بصى الإنسان بوالديه إحساناً حملتهمه كرهاً ووضعته كرهاً يا من أهلك ما حوله من القراء صرفنا الآيات لعلهم يرجعون يا من خلب السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم انتخبوا من سورة محمد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا من يعلم متقلبنا ومثوانا يا من يبلو عباده حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم انتخاب من سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم يا من فتح لمحمد صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا وثم نعمته عليه ونصره نصره عزيزا يا من له جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً يا من رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم واتابهم فتحاً قريباً يا من أرسل رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً انتخاب من سورة الحجرة بسم الله الرحمن الرحيم يا من حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرع إلينا الكفر والفسوق والانصيام. أولئك هم الراشدون. يا من يحب المقصدين يا من يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون انتخاب من سورة قار بسم الله الرحمن الرحيم يا من نزل من السماء ماء مباركا فأنبت به جنات وحب الحصيد يا من خلق الإنسان ويعلم ما تأسبس به نفسه وهو أقرب إليه من حبد المليم ما يبدل القول لديه وما هو بطلب من العبيد اتخذوا من سورة الذالية بسم الله الرحمن الرحيم يا من أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليم وهو مليم يا من أرسله على عاد الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين يا الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انتخاب من سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الطور وكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن دابا ربك لواطع يا رب يا رحيم انتخاب من سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو شديد القواد مره فاستوا يا من يجزي الذين أساموا بما أعملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يا من خلق الزعجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا يا من أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى انتخاب من سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم يا من فتح أجواب السماء بماء من همير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير يا من يسر القرآن للذكر فهم متكر يا من نجى آل لوط مسعر يا من أخذ آل فرعون أخس عزيز مقتدر انتخاب من شورة الرحمن اسم الله الرحمن الرحيم يا من علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا من رفع السماوات الميزان والأرض وضعها للأنام يا ذا الجلال والإكرام انتخاب من سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم يا من يخلق لعباده ما يمنون ويزرع ما تحرثون يا من جعل شجرة النار تذكرة ومتاع المقوين تنزيل من رب العالمين انتخاب من سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا من أرسل نوحا وإبراهيما وجعل في ذنريتهم النبوة والكتاب يا من بيده الفطل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 لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز انتخاب من سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم يا من أخرج الذين كفروا من أعلى الكتاب من ديارهم من الحشر ما ظننتم أن يخرجوا يا الله الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور العزيز الحكيم انتخاب من سورة الممتعنة بسم الله الرحمن الرحيم يا من يفصل بين عباده يوم القيامة والله بما تعملون بصير يا كتير يا غفور يا رحيم انتخاب من سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم يا من يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم من يا من أيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين انتخاب من سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يا من فعت في الأميين منهم يكلون عليه ماياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وين كانوا من القبل لفي ظلال مبين يا من بيده الفضل يعطي من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا خير الرازقين انتخاب من سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم يا من له خزائن السماوات والأرض يا من هو خبير بما يحمدون انتخاب من سورة التغابن بسم الله الرحمن الرحيم يا من له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير يا من يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علم من ذات الصدور يا حليم يا شكور يا عالم الغيب والشهادة العزيد الحكيم انتخاب من سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا من جعل بكل شيء قدرا يا من خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يا من هو على كل شيء قدير هو أن الله قد أحاض بكل شيء علما انتخاب من سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا من أعد لعباده نارا وقودها الناس والحجارة يا من ضربه مثلا للذين آمنوا انتخاب من سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم يا من يده الملك وهو على كل شيء قدير يا من خلق الموت والحيات وهو العزيز الغفور يا من سيننا السماوات يا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيد انتخاب من سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو علم بمن ضل عن سبيله يا من هو أعلم بالمهتدين يا من يستدرج المكذبين من حيث لا يعلمون انتخاب من شورة الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا من أهلك فمول بالطاغية وأهلك عادا بريح صرصر عاتية يا من أخذهم أخذة يا من يحمل عرشه فوقهم يومئذ ثمانية انتخذوا من سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا المعارج تعرج الملائكة والروح إليه يا من خلق الإنسان هلوع إذا مسه الشر جدوعا من سورة نور بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق سبع سماوات من وجعل القمر فيهن نور وجعل الشمس سراجا انتخاب من سورة الجم بسم الله الرحمن الرحيم يا من تعالى جده متخذ صاحبته ولا ولدا انتخاب من سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فافتخ به يا من لديه ان كال وجح من وطع من انتخاب من المتفير اسم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب القماري وليني اذا ادبر والصبح اذا اصفر يا من وأهل التقوى وأهل المغفرة انتخاب من سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب القيامة والنفس اللوامة يا من إليه يومئذ المساق يا من خلق الزوجين الذكر والأنفا وهو قادر على أن يحيى الموتى انتخاب من سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الإنسان من نطفة أمشاج من نبتليه فجعلناه سميع مصيرا يا من عد لكافرين سلاسن وأغلال وسعيرا يا من يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اتخاذ من سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عذرا أو نذرا من سورة النبذ بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق عباده أزواجا يا من جعل الليل لباسا والنهار معاشا انتخاب من سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم يا رب النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراء يا من رفع سمكها فسواها وأوضش ليلها وأخرج رحاها انتخاب من سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الإنسان من نطفة فقد تراه ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبعه ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره يا من صب الماء صب ثم شق الأرض شقا فأنبتا فيها عبا وعنبا وقلبا وزيتون ونخلا انتخاب من سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم يا من كور الشمس وكثر النجوم وعطل البشرة يا رب الكنسي الكنسي والليل إذا عس عس والصبح إذا تنفس انتخاب من سورة الإفطار بسم الله الرحمن الرحيم يا من فطر السماء منثر الكواكب وفجر البحار وغاثر ما في القبور انتخاب من سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم يا من جعل كتاب الفجار لفي سجين وكتاب الأبرار لفي علين يا من يسقي الأبرار من رحيق مختوم من ختامه مسك انتخاب من سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم يا من شق السماء ومد الأرض يا رب الشفق والليل وما وسق والقمر إذا التسق انتخاب من سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم يا رب السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود يا من بطشه شديد وهو يؤذي ويعيب وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعلم لما يريد انتخاب من سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الإنسان مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب انتخاب من سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق فسوى وقد ترى فهذا أخرج المرعى يا من يعلم السر وأخف انتخاب من سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم يا من رفع السماة ونصب الجبال وسطح الأرض يا من إليه الإياب وعلم الحساب انتخاب من سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الفجر وليالي العشرين والشفع والمض والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي حجر يا من لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وثاقه أحد انتخاب من سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الإنسان في كبد أيحسب ولن يقدر عليه أحد يا من جعل الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الإنسان في كبل أيحسب ولن يقدر عليه أحد يا من جعل بالإنسان عينين ولسانا وشفتين وهداهم نجدين انتخاب من سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الشمس ووحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يا من دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها انتخاب من سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يا من عليه هدى وله الآخرة والأولى انتخاب من سورة الغوحى بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الغوحى والليل إذا سجى يا من يعطي نبيه حتى يرطى انتخاب من سورة شر بسم الله الرحمن الرحيم يا من شرح من نبيه صدره ووطع عنه بزره يا من جعله مع العسن نسرى انتخاب من سورة الكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من أقسم بالطور سنين والبلد الأمين وخلق الإنسان في أحسن تقويم انتخاب من سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم يا من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا من إليه الرجوع انتخاب من سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم يا من جعل ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم انتخاب من سورة البينات بسم الله الرحمن الرحيم يا من أنزل سعفا مضحرة فيها كتب قيمة انتخاب من سورة الزلزال بسم الله الرحمن الرحيم يا من يزلزل الأرض يوم القيامة ويخرج أثقالها انتخاب من سورة العاليات بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالية ربحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا انتخاب من سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم يا من يكون بإرادته الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش انتخاب من سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم يا من يسأل عباده يومي منعن النعيم انتخاب من سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم يا من جعل الكافرين في خسر وأمرنا بالحق والصبر. انتخاب من سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الموقدة التي تضطل على الأفئدة يا من جعل على أعدائه مؤصدة في عماد ممتدة اتخاب من سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم يا من أهلك أصحاب الفيل وجعا كيدهم في تطليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل انتخاب من سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم يا من أطعم إباده من جوع وآمنه من خوف انتخاب من سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم يا من جعل الويلة للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون انتخاب من سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم يا من أعطى محمدًا صلى الله عليه وسلم الكوفر وأمره بأن يصلي وينهر انتخاب من سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم يا من أهلك الكافرين وما كانوا يعبدون انتخاب من صورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له على عدوه يا من كان له توابا انتخاب من صورة لحظ بسم الله الرحمن الرحيم يا من أهلك أبا ذهب وأصحابه نار بات لها انتخاب من سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انتخاب من سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الفلق أعبني من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد انتخاب من سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الناس ملك الناس أعدني من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس.